بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن والستون من التذكرة قلت ذكره الترمذي الحكيم رحمة الله تعالى عليه وهذا واضح مبين وقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وقال ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون فلما باين بين الأبرار والمقربين في الشراب على ما يأتي بيانه باين بينهم في المنازل والدراجات وأعالي الغرفات حسب ما باين بينهم في الأعمال الصالحات بالاجتهاد في الطاعات قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين فيجتهد الإنسان أن يكون من الأبرار المقربين ليكون في عليين وأصحاب عليين جلساء الرحمن عز وجل وهم أصحاب المنابر من النور في المقعد الصدق وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله تعالى فهو في عيشة راضيه في جنة عالية فأصحاب اليمين في علو الجنان أيضا وجميعها عوالي وجنان المقربين جميعها علالي وإحداهن وإحداهن كقول الشاعر ألا يا عين ويحكي اسعديني بغرز الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أم تفوزي بخير الدار في تلك العلالي باب منه رؤية من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجنة لغرفا ليس لها مغاليق من فوقها ولا عماد من تحتها قيل يا رسول الله وكيف يدخلها أهلها قال يدخلونها أشباه الطير قيل هي يا رسول الله لمن قال لأهل الأسقام والأوجاع والبلوى خرجه أبو القاسم زاهر بن طاهر ابن محمد بن محمد الشحامي في الحاشية واحد موضوع الدر المنثور في سنده ابن هدبة واتهم بالوضع متابع باب منه روى الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن عجلان النوافذ البصري أخبره عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يأتين برجال يوم القيامة ليسوا بأمبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله يكونون على منابر من نور قالوا ومنهم يا رسول الله قال هم الذين يحببون الله إلى الناس فكيف يحببون الناس إلى الله قال يأمروهم بالمعروف قال يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فإذا أطاعوهم أحبهم الله تعالى. باب ما جاء في قصور الجنة ودورها وبيوتها وبما ينال ذلك المؤمن. خرج الاجري, خرج الآجري عن الحسن قال سألت عمران بن الحسين عمران بن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن تفسير هذه الآية ومساكن طيبة فقال على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتا من زبر جدة خضراء في كل بيت سبعون سريرة على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش سبعون امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لون من الطعام في كل بيت في كل بيت سبعون وصيفا وصيفة فيعطي فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمن من القوة في غدات واحدة ما يأتي على ذلك كله ذكره في كتاب النصيحة وذكر ابن وهب قال أخبرنا ابن زيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه لا يجاء يجاء للرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة في ذلك القصر سبعون غرفة في كل غرفة زوجة من الحور العين في كل غرفة سبعون بابا يدخل عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة سوى رائحة التي تدخل عليه من الباب الآخر وقرأ قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الترمذي عن بريدة بن الحصيب وعيد الترمذي عن بريدة بن الحصيب قال أصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فلما دخلت الجنة إلا وعيد فما دخلت الجنة إلا سمعت خشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل عربي فقلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد. قلت أنا من أمة محمد. قلت أنا محمد. لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فقال بلال. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث إلا توضأت عنده ورأيت أن لله تعالى علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهما قال حديث حسن صحيح في الحاشية واحد ضعيف ابن عدي في الكامل في سنده وافد بن سلامة ضعيف اثنان ضعيف ابن مبارك وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه جبر بن فرقد ضعيف المجمع ثلاثه ضعيف ابن وهب كما في نهاية البداية في سنده عبد الله بن زيد ليين أربعة صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح متابع وخرج الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد مختصرا من حديث انس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخلت الجنة فإذا انا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب وذكر الدارمي أبو محمد في مسنده قال حدثنا عبد الله بن بريد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مروات بني له قصر في الجنة ومن قرأها عشرين مروة بني له قصران في الجنة ومن قرأها ثلاثين مروة بنيه له ثلاث قصور له ثلاث قصور في الجنة أو كما قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا لتكثرون نتكثرون قصورنا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أوسع من ذلك قال الدارمي أبو عقيل الزاهر بن معبد زعم أنه كان من الأبدال وقد تقدم من حديث سمرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل دار الشهداء أو دار المؤمنين وخرج أبو داود الطيالسي يقال حدثنا حماد بن زيد عن ابي سنان قال دفنت ابني سنانا. حدفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذا قبض الله عز وجل ابن العبد قال للملائكة قال للملائكة ماذا قال عبدي قال حمدك واسترجع قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد باب ما جاء في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفرش مرفوعة الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة قال ارتفاعها لكما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام مسيرة خمسمائة عام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث من حديث رشدين بن سعد. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الخبر الفرش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والأرض قلت وقد قيل أن الفرش كناية عن النساء اللواتي في الجنة والمعنى نساء مرتفعات بأقدار في حسنهن وكمالهن والعرب تسمي المرأة فراشا ولباسا وإزارا ونعجة على الاستعارة لأن الفرش محل النساء, لأن الفرش محل النساء هو في الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وقال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة الحاشية واحد الصحيح أحمد والترمذي إثناء الحسن أبو داود الطيالسي ثلاثة ضعيف الترمذي في إسناده رشدين بن سعد ضعيف أربعة متفق عليه البخاري ومسلم وتابع باب ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة في الدنيا وعبادتهم فيها. مسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن في رواية قال الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين وخرجه مسلما أيضا من عيد خرجه مسلما أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم المسك فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله قد ازددتم من بعدنا حسنا وجمالا الترمذي عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد فيها سوق قال نعم وذكر الحديث وفيه فتأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيحمل منها ما اشتهينا فيحمل, من فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه ما هو أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها وذكر الحديث في طريقه أبو العشرين وهو ضعيف وخرجه ابن ماجة مكملة وفيه بعد قوله قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله وتعالى عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيرون الله ويبرز لهم عرشه فيرون الله ويبرز لهم عرشه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 حاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاث ضعيف الترمذي في سنده ابن أبي العشرين ضعيف متابع قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا قال نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تمارون في رؤية ربكم عز وجل ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى فبساعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه فبينما هم كذلك إذ عاشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم قال فيأتون سوقا الحديث بلفظه ومعناه إلى أن قال وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها قال ثم تنصرف قال ثم ننصرف الى منازلنا فتلقانا زوجاتنا اعيد فتلقون ازواجنا فيقول مرحبا واهلا لقد جئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما فارقتنا عليه فيقولون ان جالسنا اليوم ربنا الجبار وبحقنا ان انقلب بمثل ما وخرج الترمذي, الترمذي ايضا عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله وتعالى عليه وسلم إن في الجنة لسوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجل والنساء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها قال هذا حديث غريب وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجنة أسواق لا شراء فيها ولا بيع أهل الجنة لما أفضوا إلى روح الجنة جلسوا متكئين على لؤلؤ الرطب وترابها مسكوا يتعارفون في تلك الجنان كيف كانت الدنيا وكيف كانت عبادة الرب وكيف يحيى الليل ويصام النهار وكيف كان فقر الدنيا وغناءها، وكيف كان الموت وكيف صرنا بعد طول البلاء من أهل الجنة والله سبحانه وتعالى أعلم باب لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز خرج أبو بكر الخطيب أحمد بن علي من حديث عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن, بن يسار عن سليمان أعيد عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية ذكره أحمد بن حنبل في مسنده قلت لعل هذا في من لا يدخل الجنة بغير حساب وذلك بينهم في الباب بعد هذا في الحاشية واحد ضعيف ابن ماجه اثنان ضعيف الترمذي فيه عبد الرحمن بن اسحاق ضعيف ثلاثة موضوع فيه ابن هدبة متهم بالكذبة أربعة ضعيف الطبراني في الكبير فيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف متابع باب اول الناس يسبق الجنة الفقراء ابن مبارك قال اخبرنا عبد الوهاب بن الورد قال قال سعيد بن المسيب جاء رجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أخبرني يا رسول الله بجلساء الله يوم القيامة قال هم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيرا قال يا رسول الله أفهم أول الناس يدخلون الجنة قال لا قال فمن أول الناس يدخل الجنة قال الفقراء يسبقون الناس إلى الجنة فيخرج إليهم منها ملائكة فيقولون ارجعوا إلى الحساب فيقولون على ما نحاسب والله ما وفي ضالنا من الأموال في الدنيا شيء فنقبض فيها ونبسط, ونبسط وما كنا أمراء نعدل ونجور ولكن جاءنا أمر الله فعبدناه حتى أتانا اليقين فيقال ادخل الجنة فنعم اجر العاملين وروي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انه قال اتقوا الله في الفقراء فانه يقول يوم القيامة اين صفوتي من خلقي فتقول الملائكة من هم يا ربنا فيقول الفقراء الصابرون الراضون الراضون بقدر ادخلوهم الجنة قال فيدخلون الجنة يأكلون ويشربون والأغنياء في الحساب يترددون والعياذ بالله تعالى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام خرجه من حديث الأعماش سليمان بن سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد وقال فيه حديث حسن غريب من هذا الوجه وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم أو كما قال قال هذا حديث حسن وصحيح وفي طريق أخرى يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام قال حديث حسن صحيح وروي عن أبي الدرداء قال حدثني عمر بن الخطاب قال سماك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم قيل له يا رسول الله وما نصف يوم قال خمسمائة سنة قيل له فكم السنة من شهر قال 500 شهر قيل له فكم الشهر من يوم قال 500 يوم قيل له فكم اليوم قال خمسمائة مما تعدون ذكره القتبي في عيون الأخبار لا في الحاشية الواحد ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد والحديث مرسل اثنان لم نجد الحديث في أي من المصادر الصحيحة ثلاثة ضعيف الترمذي في سنده يعطيه العوفي ضعيف أربعة صحيح الترمذي وتابع هو عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة قال هذا حديث حسن صحيح وخرجه من حديث انس أيضا وقال وقال فيه حديث غريب وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن الفقراء مختلف الحال وكذلك الأغنياء وقد تقدم حديث أبي بكر ابن أبي شيبة أول ثلاثة يدخلون الجنة ولا تعارض والحمد لله فإن الحديثين مختلفا المعاني وقد اختلف في أي الفقراء هم السابقون وفي مقدار المدة التي يسبقون ويرتفع الخلاف عن الموضوع الأول بأن يرد مطلق الحديث أعيد بأن يرد مطلق حديث أبي هريرة أو بأن يرد مطلق حديث أبي هريرة إلى مقيد روايته الأخرى وكذلك حديث جابر يرد أيضا إلى حديث عبد الله بن عمرو ويكون المعنى فقراء المسلمين المهاجرين إذ المدة فيها أربعين خريفة ويبقى حديث أبي سعيد الخدري في المدة بخمسمائة عام في فقراء المهاجرين وكذلك حديث أبي الدرداء في فقراء المسلمين بنصف يوم خمسمائة سنة ووجه الجمع بينهما أن يقال إن سباق الفقراء من المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء منهم بأربعين خريفة وغير سباق الأغنياء بخمسمائة عام وقد قيل إن حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وجابر يعم جميع فقراء جميع فقراء قرون المسلمين فيدخل الجنة سباق فقراء كل قرن قبل غير السباق من أغنيائهم بخمسمائة عام على حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وقيل السباق بأربعين خريفا على ما تقدم من حديث جابر والله سبحانه وتعالى أعلم فصل قلت وقد احتج بأحاديث هذا هذا الباب من فضل الفقير على الغني وقد اختلف الناس في هذا هذا المعنى وطال فيه الكلام بينهم حتى صنفوا فيه كتب وأبواب واحتج كل فريق لمذهبه في ذلك والأمر قريبة وقد سئل أبو علي وقد سئل أبو علي الدقاق أي الوصفين أفضل الغنى والفقر فقال الغنى لأنه وصف الحق والفقر وصف الخلق ووصف الحق أفضل من وصف الخلق قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وبالجملة فالفقير بالحقيقة العبد وإن كان له مال وإنما يكون غنيا إذا عول على مولاه ولم ينظر إلى أحد سواه فإن تعلق, بال باله, فإن تعلق باله بشيء من الدنيا ورأى نفسه أنه فقيرا إليه فهو عبده قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تعيس عبد الدينار الحديث خرجه البخاري وغيره قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف الترمذي فيه عمر بن جابر ضعيف اثنان صحيح مسلم متابع وقد كتبناه عليه رسول, رسول الله وقد كتبناه عليه رسول الله صلى الله وتعالى عليه وسلم أظن هناك كلاماً, أن هناك كلاما حول هذه العبارة وتحتاج إلى تحقيق. المهم أن الحديث حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما هو وارد هنا والمعنون في الحاشية بأنه صحيح في البخاري وابن ماجه. تعيس عبد الدينار هذا الحديث خرجه خرجه البخاري وغيره وقد كتبناه عليه وبيناه والحمد لله ويمكن ان تكون وقد كتبناه عليه وق وقد كتبناه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الديناري يعني قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تعيس عبد الدينار والله تعالى اعلم حديث خرجه البخاري وغيره وقد كتبناه عليه وبيناه والحمد لله وإنما شرف العبد وإنما شرف العبد افتقاره إلى مولاه وعزه وخضوعه له ولقد أحسن من قال وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها فالغني المعلق البال بالمال الحريص عليه الحريص عليه الراغب فيه هو الفقير حقيقة وخادمه الذي يقول ما أبالي به ولا لي رغبة فيه وإنما هي ضرورة العيش فإذا وجدتها فغيرها زيادة تشغل عن الإرادة فهو الغني حقيقة أو تشغل عن الإرادة فهو الغني حقيقة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس الغنى عن كفرة العرض إنما الغنى غنى النفس خرجه مسلم وأخذ عثمان بن سعدان الموصلي هذا المعنى فقال تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أن تمسي فليس الغنى عن كثرة عن كفرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس وقد أشبعنا القول في هذا أشبعنا القول في هذا في كتاب قمع الحرص وقد بقيات قلت هنا درجة, درجة ثالثة رفيعته هي الكفاف التي سألها رسول الله صلى الله وتعالى عليه وسلم فقال اللهم اجعل الرزق على محمد من قوته في رواية كفافة خرجه مسلم ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يسأل إلا أفضل الأحوال وأصن المقامات والأعمال وقد اتفق الجميع على أن ما أحواج من الفقر على أن ما من الفقر مكروه وما أبطر من الغنى مذموم وصل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمله وإخلاص لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين